سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر واني رواية يعرض ويقول شحر مستمر فسورة سيسم الربين ذحنين يتشور بالحنا اتثو سادس ساعة قياما ذقور يوثي شقيق مظرا يوثي المعجزان اذي على الانسان السنين دائما نسحور وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النظر اللسكد من ذنبه اتبعني الهوانسن كل مرض قمضي قيش الثني يسفني ذلك الخبار امزور سوين زند عف الشرك القرآن ذي الحكم لكن شر ينفع وشكذف النمران فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكور خش عن يخرجون من الجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عشر انفسن السن مردي السور ونكن دي السور غروينك نرسينا أذبروني والننسن أدفغن دخل زخوان وبحال جراثي تفين تجرى إمقراض ضرقان غرويني دي السور أسيني كفرون وقيني دي السمنحوس كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر اسيدفن قبلكني ولاذر قومني النوح اسيدفن العبد النه أقرنا سواجيه برج لأنه استبهديرا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدرت وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر إذا أقرب أبس يغواش أقرس وأقرب أغضايا إذا لم أكن كنت أزمرا نلتي بوريه النير نفك جعوينين ألم من الأنوامان غفرامر يتواجردن نبسو فلت فلوكس أما للواحد مصمرا سبذانا لست جزال إلمن ذذب ولنا أذوقني ذا الجزاء إلمن كنيس شدبا ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يصرنا القرآن لذكر فهل من مدكر أثنق مستر مي عبر ميلو دمكتين أمخيل للأعتبي أمخيل لونذري أثنى سهج القرآن إذا حفظت الفهمة ميل ودي مكتين كذابت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صصرا في يوم نحسين مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخر منقعر سيد بن عد أمخي الله لعثابيو أمخي الله ونذريو نرسرد في الأسنظو ذي سحقن الصرصر صمض ذي من حسيذوم الذي ذكس ذي الغشي أما كني ذي جذريو اتزانتني سوقر عنه فكيف كان عذابي ونذر ولقد يصرن القرآن لذكر فهم المذكر أمخي الله لعثابيو أمشي اللون ذريو أثنى السهل القرآن إرحفظة الفامان ما يلودي مكثين كذب الثمود بالنظر فقالوا أبشر منا واحد نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر أهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذب نشر سيدفن لقوم ثمود سوينه ندن أننا أمكان إثباع يقول نوحد سجارنا مكان نخضع أن نعذر حتى في اللي سيديس روحي يجارنا يخضع نستاذى كدف مقرن سيعلمون غدا من الكذاب شر إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم مستبر أدوك على المنزكا من هذا كدف مقرن أقرغنشي قعد ثلغمت أما كنت تضرفن وقد جرى في نذنية أعسسن كان صبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر خبرثن من سنها يرسني كتشلغمت كل حددس والنباش سور لهم شو من غات يدام السيف يروحين غاز أمحيل للاحتفي أمحيل لونذري إنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيم المحتضر ولقد يصرنا القرآن لذكر فهم المذكر أنشق عزن ديون الصيح أقولن ذهي شوري غذ أثنى نستهج القرآن إلا حفظ ذلك ما يلوى دمكثين كذابت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا لله آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نزي من شكر سيدف نلقوم لوط أي نشيث ندن السجوذ نكون نرسرد في اللسن ونكن نهني درجمن حاش مولان إن نجاث نلوى النصحور ذن نعمدن في كصورنا أكين نذن تكافير وإن كين نغد شكرا ولقد نظرهم باتشعتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري أثني ساب إش سابو ذي ثنلوط إش راعد ذن شو كن ذكسكوذنين أثنس الدورا أغفين فقون النينس انقرعزن دلنسن عرضة لاحسب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرن القرآن لذكر فهل من مذكر يصبح ذكف اللسن لعثبيوه نذفاك عرض لعثب ذو سوهيو أثنان سهل القرآن إلحفظ ظرف عما ميلان وديمثين ولقد جاء أهال فرعون النظر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز المقتدر أثنان يسد منذار غلقوا من نين فرعون سيدفن لا يثمران ندمثني وثنتدما أبونا يقول يزمر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعون منتشر سيهزم الجمع ويقولون الدبر أعني ذلك كفار نون أي أخير ولو ذاك نغس عام يكون يضمنان ذلك كتب يدي نغاها تسقرا نكونين الطقفا نغرذ يخصي من النغ. هذا ظرن وقت طقفا هذا قرنسي من دفير بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وشعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبشر رواه الدين السنه الشاء القيامه هذا الشاء يقار اكثر نستفي قرضه نختار ما يلد المجرمين اثني الذرده بالهدار السن مرفن الزغران في الشمس غفو دمونشن امالنا جندين جرفث في مره واستمش نخرق كل شيء القدريس جمر النغرح وجرى حشي وثري شارع أمزن دمر مشطيط ولقد هلكنا شجاعكم من المذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر عند المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ما هو أكبر الله أكبر مش شني جروذي كوني شبان ما الا وادي مش فين خربو عينك نخدما اثاني يكتب بزمامات الماركات لي تفشرن كل فمشطو تحت مقرات تخدم ذل المحفور ما ذويرض عن ربي ذي الجنف ياكذي شفا ذيكم كان قربن اغرو قلي دي, دي, دي, دي, دي, دي جمران يا رب سبحانه